بالله من الشيطان الرجيم هل ينظرون إلا الساعة أن تأكيهم بغتة أن تأكيهم اليوم ولا أنتم تحزنون يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم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 وليسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك قال انكم ماكنون لقد جئناكم نأثركم للحق كارهون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه قال إنكم ما كذون لقد جئناكم للحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون